<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تفسير سورة بقراء آية فربعتني فربرة للأبناء فربعتمين فربرة للنعر فربر يو رب الله درد السور جل كم ني مكا ربي كناتيني ربي كن سبحانه وتعالى فكي يدون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون سل جر يقودكم من بيني ربي كنوانسان فتنيني وانسان من فتنيني بيقا واننمنا انتق رب الرجل تقتل أنا أود أن أعطينا أن أعطينا جدانين فيه ويأتي أمني جدانين فيه سينا ربين تسانق وقبع إسان بيك ججة تسانق نهم بيك نجة ومنهم أميون متى يهوداك نرى واللالسة سيجرى أميي لا يعلمون الكتابة كتابة برسوه يذبثو اللين بيه إلا أمانية كي جيبا مليك أماني جبتون بريخ نتي وما أقا هنين وان علمي قبا نفسهني برقام تقيه علمي برا تنسهن وان برما نسان غان سنو كي جيبا كوريساني دغو برباد بيتهم الا اماني اي الا كذبان كي جيبا مال غولسي اددا فسان غان سنو كي يهودا مالنم ني تساور رأماني نمل براه من تساسو فاللا إساني تجاجتو فالخانمال بأمس واللالو إساني للراه وإنهم إلا يظنون إسانس الهنساني ورسه مليج عربين كي نسحو أقنمان وان بارتاني واميقان أفسحاني فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَدِينَ سَبَتْ جَرَى كِتَابَ بَالْرَّيَسَّنْ كَنَابَ بأيديهم هرق إسانيتين ورّب جديد برّيسَّنين ثم يقولون هذا من عند الله ترقى قلام كن ربي كينا الرأي يجرم كن كلام ربي كينا ليشترو به أرغتشون آفجتشا وانبر ريسا سنين يو كان بيتتون آفجتشا وانبر ريسا سنين ثمنا قليلا ما لقى قبابه وان انتان رب جتبه سجلين بتهماني سنين ما لقى نمره أرغتشون آفجتشا وارجل البديع سنين ثبت، فويل له مما كتبت ايديهم عذاب ربي حلاق الإساني ثبت سبب هركيساني شراق قطيب وانهركيساني بررسي تهججة دليب البداء قلام ربي تحريف غروب بقاج الجير حرق أوهيتين كتبتني ربي تجد عجل السنة كجبنيتني ووين لهم مما يكسبون لين جهنم الإساني ثبت وان كسبتني قراطتني يا تنسني حراما ناتاجرن رب تجلجني واربني قرن مد في مني معلق ارغزني ايصا سنهن غرات تواقد ناتن ايصا قراطت فنج وقالوا لن النار guyaga baba amale tu nguyya torbanta ko fagu gubanna torbansi halaza fa isana mirgo gabbaran itiyetu rahu mirgo gabbaran yo qaji mic gabbaran oka sanga nabiyallahi musamdiradi gabbaran sun torbani torban matu ko qofa gubanna jiran yadin ya rasulake nasila isin. ربنا بريت بيلمة بودتني فلا يخلف الله عهد يو بيلمة بودتني ربنا الآني أم تقولون على الله ما لا تعلمون ما رب الرد وعا من بينك يجيبه جداً رب رسكبك يجيبه رب الرد يجيبه في كلام إساء يجيبه ولكبت يجيبه رب الرد يجيبه يجيبه رب الرطايا ولكبتك يجيبه وان بديتك بلا رقاء من كسب سيئة لُغَا جَجُل لُغَا إِبِدِ إِذِنْ قَمْتِ يَقْتِق لُغَا إِبِدِ تِذِ إِذِنْ خَبَتِ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً نَمَدَّ لَهُ الرَّقَاقَةَ وَأَحَاطَتْ به خطيئته نن ربيت تواشردكِ ذي النساء <سؤال> تباي أتة وجي النساء خوفك أتجرد إِذَدَجَهَا نمكِيتَ أَبَكْتَهَا جَلَدَهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَمَّا الْرَّبِيْتِ آمَنَهُ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ جَارِي دَلَاقَتِهِ ثِنِينِ جَدَهُ إِيمَانَهِ دَلَاقَنْ جَارِي بَارَ Daladarin dalagani odon, Amanin odon, lactu, valikusi, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, kava, warra yahudana abad kaysa jannat jahannami kaysa abad ta anjare warra jannata jannata kaysa wali allah yu fujjarni jannami kaysa abad ta mu'minuna amma jannati kaysa यो करावार बाद संहबत जे अन्नम केबत तेचा यो करावारगारी प्रतिजन केस अबते तेचा जेल ला ओके सत्य काबा सदा के साल ओके सत्य अमद गोसबीरा गोसा फक्क्त्त यहुदान وعندما أصبحت إسرائيل أبوتكي سنرى بإن لما كونيك يعدد دامي جدان بإن ربين الرحوني بإن لما فتول أنجلي يبعد بإن لما سنللي ديغان ديليت سانو حلال جدني نما شركي وجدتو. بِلَمَ رَبِّي عَلَيْهِ لُبُو كُلْكُلُ أَجْيَسُ كل وَبَلِيَنِ إِسْأَنِي كَانْبِيَوْتَ أَرْضِي وَسَنَاهَ بُهُ دِلِّي إِسْأَنِ بَدِلِ إِسْأَنِ بَعْأِهِ رَأَ مَيَادَتَهُ وَيَتَبِلَ مَ رَبِّ الْرَّافُو تَنِي لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ يُنْقَبَرْتَنِ رَبِّ مَلِيْ جَاءَ رَبِّ بِلَمْ إِثْنِ الْرَّافُو رب ابن مالك وان برهن غبرتن وبالوالدين احسانا على ابائك سنستلاد هولا اولتن هولا اولو اساني غراناتكن اساني رحمه بوتن جدي وتربي اساني الرابيل لما فودي وللقربى واليتاما والمساكين أنا كنسن يتا ما تي هي صلله تولتي اولاجي له وترب بي لاميسن راحو له وقولوا لله حسنا ال منامات وان غاري جدا معاملة وكوجي رني نماه بلديسينا وان غاري تججتا حتى ها سوكي سمتله ها سو بري داجي الصلاة وآت الزكاة صلاة وصلاة يوكن صلاة صلاة أتي وقت إسرار تيجما زكاة باختلا هي ساكنة جنيه وهي تسير أجنبي صلاة منطقي دوانيك صلاة نجورتي زكاة لمنطقي دوانيك ثم توليتم خنمرات تني برد قرجالنا إلا قليلا منكم نَمَ غَبَابَا إِذْنِ صَاعَةَ تَمَلَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ فَوَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ إِذْنِ قُنَيْ الرَّاغَرَغَلَ وَقَتَا ثَنِيَ عَادَ نِسَانِي مَتَجَبَّنَا يُوسُ الرَّاغَرَغَلَن إِجِچُون بَيْتَ إِجِچُي سَانْ وَنْدَاو نِمُرْمَنِي الرَّاغَرَغَلَنِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ يَجْچُون نَمَ إِذْنِ الرَّاغَدَابَا Rabbiin sarra haajala tuon. Namni nami, gozah, kanaa kanaa, kunamniaa rabbaa tu jenat. Nandurabbiin t sarra, kunamniaa miskin aaf. Aana isaa siisi, jotta meidän أخلاق كن أخلاق و أنا نواع تازج عيشان كافتمتي. ربي سيرها ربي أخلاق نسامي أكم جنان كان خلقه القرآن أخلاق قرآن وأن قرآن أخلاقنا رسولنا القرآن جت وان القرآن استئمر ينهجته وان القرآن زائر يقرأه كم جدورة قرآنك ينقيت وان ما ما كل كليس ربي قرآن وجذاتنا الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته